أرمية المدينة صح الأول كيف جلست واحدها المدينة لكثيرة الشعب كيف صارت كأرملة العظيمة في الهمم الخيادة في البلدين صارت تحت الجدية تكسي في الليل بكاء ودنوعها على خديها ليس لها المعزم من كل محبيها كل أصحابها غدروا بها صاروا لها أعداء قد صلوة يخوذها من المزينة في ومن كثرة في العبودية هي في جزء قلين الأمم لا تجيب راحه. قد أترجها كل طاردها بين ابتقاد فرق صهيان من أحل عدم الآجين من ميد كل مزيادها خاربة كهنتها يتنحجون عزارها ومظللة وهي في مرارة صار مجايقوها رأسا نجح اعضاعها لان الرب قد اذلها لاجل كثرة ذريدها وعد اولادها الى السد قدام العدو فاتغرض قد من بيت صهيان كل مدحاظها صارت رؤسانها سموالي لا تجد مرعى فيسيرون بلا قوة في امام الطارب قد ذكرت بروشاليين في ايام مجلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في الله من عند ان سقوط العظيم وليس من شاعك راتها الاعداء حق على عليك قد اغفلت رشا من خطايا من حجل ذلك صارت ربك كل المكرمين يحتقرونه لانهم راوا عورته وحين ايكم تتمهد فترجع الى الوراء اذا في شيئا لم تذكر اخرتك وقد انحطت محطاة عجيلا ليس لها معزل انظر يا رب الى مثل فيه لان العدو قد تعنصم بسط العدو يده على كل مشتهياتها فانها رأتك من دخل مقدسها هلذون عمرت ان لا يدخل في جماعتك كل شعبه يتنحدون ويطلبون خبزا دفعوا مشتهياتهم للأكل انظر يا رب يتطلق لعني قد صرت محتقرة انا اليكم يا جميع عادر الطريق فطلعوا عن ان كان حزم مثل حزمي الذي صنع بي الذي اذلني به الرب يام حموضة قبل من العلاء ارسل نارا في الاعظامي فسارك فيها بسق شبك الرجلي رباني غيرا جعلني خارباء اليوم كله مظمومة شد نور ذنوبي بيده كفرت صعدت على عنقي نزع قوتي دفعني السيد الى ايدي لا القيام منها رجل السيد كل محتضريه في وسطه دعا علي جماعه الى حصن شبين ذاك السيد العذراء بنت صهيون معصره على هذه انا باخيه عيني عيني تبكو بنياها لأنه قد ابتعد عني المعزي زاد نفسي صار بنياها الكريم لأنه قد تجبر العدو بطف الصحي يوم يديها لا نعزي لها أمر الرب على يعقوب أن يكون نزايقه حوالي صارت لرشالين نجسا يدونهم بار هو الرب لأني قد عصيت عمره اسمعوا يا جنيه الصغيط وانظروا بالأخذية عذارايت وشبين ذهبوا بالسج يا بيت محبيه هم خدعين كأناس يأخش المدينة ميت اصطلبوا لجواتهم طعاما ليردوا عن انظر يا رب سعيني في فيقى احساني غلط ارتد قلبي في ضافي لعني قد عصيت لتمرده فالخارج يقفل السيف وفي البيت مثل الموت ان يكون يحت يوم عادي كل عادي يوم عادي يوم عادي يوم تأتي يوم الذي يوم عادي يوم عادي يوم كل يوم عادي يوم عادي يوم عادي يوم من أجل كل يوم عادي يوم عادي يوم عادي يوم عادي كيف غصب السيد بغضبه ابن الصياد بالظلام ألقى من السماء الى الارض فخر اسرائيل ولم يذكر ناس قدميه في يوم غضبه ابتلع السيد ولم يشفق كل مساكن يعقوب نقض بسخصه حصول بنت يهوذا اوصلها الى الارض مده المملكه ورافقها عدد بحما وقدده كل قرن لإسرائيش رد للوراء يمينه سمان العدو واشتعل في يعقوب مثل نار مهتهدة تأكل ما حواليها مد قوسه كعدول نصب يمينه كمبغضا وقتل كل مستهيات العين في حباء بنت صحيان سكبا كنار غلظا شارك سيد كعدول اقتمع اسرائيلي. اقتمع كل قصوره، احلك حصيناه. واكثر في جنس يهود الناس الحزي. ومدعى كان من جنس مجلته. احلك مجتمعه. انسى الرب في صهيان المنسم والسبت. ورجل في سخط الملك والشاهد. كره السيد نسبحه. رجل مقفسه. وحسر في يد العدو السوارة كسورها اطلقوا الصوت في بيت الرب كما في يوم الميسم قتل الرب ان يخلق صور بنته في اليوم مدى المطمار لن يده عن الاهلاك وجعل المفرسة والسوري المحاذ قد حسينوا نام جاست في الارض رب وادها اهلك وحكما على ربها ملكها ورؤساؤها دون الامم لا شريعة انبياءها ايضا لا يجدون رؤيا من قبل الرب يوخ بنت خشاونه يجلسون على الارض ساسكين يرفعون التراب على رؤوسهم لتنطقون بالمشوح تحمي عداره اورشليم رؤوسهن الى الارض كالتي من دنيا عيناي غلط احشائي انسكبت على الارض كبدي على سحق بنت ده اجل غشيان الاطفال والربع في ساحات القرية يقولون لأمهاتهم اين الحنطة والحنط اذ يخشى عليهم تجاريح في ساحات المدينة اذ تفكد نفسهم في احضان امهاتهم بماذا منذرك بماذا اخذ ذرك بماذا اسبهك يا ابن سرشالين بماذا اقايتك اعزيك يا اياتها العزراء البنت فهيان يا متحقك عزيك البحر في الشيكي انبنائك رأوا لك كابلا وباطلا ولم يعلن اسمك ليرد سبيك بل رأوا لك وحسن كابلا وطوارح يصفق عليك بالعيابي في العابري الطريق يصفرون ونصدون رهوث اسم على جنس ارشالي القائلين هذه هي المدينة التي يقولون ان نحن كنال الجمال بهجة كل الارض يفتح عليك افراهم كل اعدائك يفسرونه ويحرقون في يقولون قد احلت حقا فقم ان هذا اليوم الذي رجوناه قد وجدناه قد رأوناه فعل الرب مع قدر تم ما قوله الذي اوعد به منذ ايام القدم قد هدم ولم يشتق واشنف بك العدوه قرن عدائتي سرق قلبهم الى السيد يا سور في سرياو اسكد الدم كنهر نهارا وليلا لا تعطي ذاتك راحه لا تقف حدقه عينك قومي اكتشف الليل في اول شجيع اسكبي مياه قلبك قضاله وجه السيد ارفعي اليه يديك لاجل نفس اطفالك المخفي عليهم من الجوع في راس كل شارع انظر يا رب واتطلع من فعلت هكذا فتاكل النساء فمرهن اطفال الحضانه فيقتل في مقدس السيد الكاهن والنبي اضطجعت على الارض في الشوارع الصبيان والسيوخ عشوائي وشباني فقط بالسيف قد قتلت في يوم غضبك ذبحت ولم تشفق قد ضعت هنا في يوم موسم مخاوفي حواليا فلم يكن في يوم غضب الرب نازل ولا باقل الذين خطمتهم وربيتهم افناهما جوا الاصحاح الثالث انا هو الرجل الذي راى مجلة بقديب الصف قادني وصيرني في الظلام ولا نور حقا بما يعود ويرد علي يده اليوم كله لا لحي يا بلبي كثر اهزامي بنى علي واحاطني بعلق من مشقة أسكني في ظلمات كموت السدن صيد علي فرأت في الخروج سبق لقتي سرتي او دام حين اشرق الصبي يطب ثلاثي فهي في صداره قلب هو لي كان في من لا قرتي جعلني خرابا مد قوته ونصبن كفرد قلت جحكة لكل شعبي وعظمي لهم اليوم كله عشبعني مرائر وارواني السمتين وضرش بالحصائص لهم جدتني بالرماد وقد ابعدت عن السلام نفسي لفيت الخير وقلت باجة ثقة ورجاعي من الرب ذكر مثلتي وخيهاني السمتين معلقا ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيها اردد هذا في قلبي من اجل ذلك ارجوه انه من احسانات الرد انما لن نصل لان مراحله لا تزيد لا جيده في كل صباح كثيره امانتك نفسك نصيبي الرد قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه قيلا هو الرد للذين ترجونه للنفس التي تقصدهم جيد ان ينتظر الانسان ويقع بسكوت خلاص الرب يقول ان الرجل الناس في صباه يجلس ساكتا ويسكت لانه قد وضع عقوه عليه يجعل فكره كما هو لعله ينقذ رجاهم ياتي فخذ خده ضربه عارا لان الصيد لا يرفض الى درب لو احس يرحم حسب كثرة لانه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني انسان ان يجوز احد تحت رجليه كل اقرى الارض ان يعرف حق الرجل امام نفس العين ان يقمن الانسان في دعوات السيد في ورى من ذا الذي يقول فيكون في والرب لم يامر في فم العين الا تخرج الشروط والخير لماذا يكتفي الانسان الحي الرجل من قصى في خطاياه لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع الى الرب لنرفع قلوبنا وايدينا الى الله في السماوات نحن اذنبنا فاعطينا انت لم تكفر التحق بالغضب وترسمه قتلت ولم تشفق التحق بالسحاق حتى لا تمس الصلاه جعلتنا وسخا وكرها في وسط الصعود فتح كل اعدائنا افواهم علينا صار علينا خوف ورعب حلاك وسحق فكدت عيناي يا ماء على تحقد انتصاعي عيني تسكت ولا تكفض الانقطاع حتى نحن فانزر رب من الثموت عيني تؤثر في نفسي لابل كل بنات مجينتي قد اشفادتني اعدادي كعصفور بلا سبب قرضوا في الكب حياتي وارقوا علي حجاره فقط المياه قد كنت قلت قد كربت جعلت باسمك يا رب الجد الأسهل لصوتي سمعت لا تستر اذنك عن كثرتي عن صياحي كملت يعني دعوتك قلت لا تخف خصمت يا سيد خصومات نفسي فككس حياتي فأيت يا رب جلني أقل دعوائي رايت كل نقمتهم كل أفكارهم علي سمعت تعييرهم يا رب كل أفكارهم علي كل مقاومة ومؤامراتهم عليهم اليوم كله انظر إلى جلودهم ويقوفهم قانوا عثم لتهم رب لهم جزاء يا رب حسب عمل ايديهم تعطيهم غزارة قلب لعنتك لهم ادع بالغضب وغلقهم من تحت ثموات الرب. الاسحاء الرابع كيف ببرا الذهب تغير الهدريز الجيد انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع بنت يوم الكرماء الموزونين بالذهب النقل في حصلوا اداريك قدر عمل يدي فخاري بنات اوي ايضا اخرجت اطباعها ارضعت اجراءها اما بنت سعدي فجافيك المعام في الجرية واشق لسان الراجع بحنسه من العتش الاطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم الذين كانوا يأكلون المئاكل السافرة قد هلقوا في الشوارع الذين كانوا يتربون على القرنس احتضم المجابل وقد صار قردت بشعبي اعظم من قصاص خطير السجون التي انقللت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها عياد كان نظرها انقى من السلف واكثر بياضا من اللبن واكسامهم اشد حمرا من المرجان جرزهم كاليرفوت الازرق صارت صورتهم اشد ظلام من السواد لم يعرفوا في الشوارع لا تخذ الجوان صار وابسا كالخشب كانت قتلة السيط خيرا من قتل الجوع لان هؤلاء يذوبون المطعمون الى عدم اثمار الحقل ايادي النساء الحناء انطبخت اولاد صاروا طعاما لهم في صحقة التشعب اسم الرب قيتهم سكب حموه وقضبه واشعل نارا شفه يوم فاكلت اسلسها لم تصدق مليك الارض وكل سكان الاشكولين العدو المسجد يدخلان ابواب أرسلين من عجل خطايا أنبيائها وآتان شهنتها ستسافتين في وسطها دم الصدقين تواهوا كعمل في الشوارع يتلقى خور الدم حتى لما استطع احد ان يمس ملابسهم حيد يدفن ينادون اليهم حيد لا تمسه افخر دفاه ايضا قال بينهم انهم لا يعودون يشكرون وادخل الرب قسمهم لا يعود ينصر اليهم لم يرفعوا وجوه الكهنه ولم يترققوا على الشيوخ اما نحن فقد كلت اعيننا من نظر الى عوننا الباطل في برجنا انتظرنا امه لا تخلص يثبث خاصا لخطواتنا حتى لا نمشي في ساحاتنا قربت نهايتنا كملت ايامنا لان نهايتنا قد هدف صار طاردونا اخصا من نفس على الجبال جرد في اثرنا في البرية كامل لنا يتسر اطنيفنا نفيخ الرب وخذ في خصرهم الذي قلنا عنه في ظنه نعيش تاينه هون تتربي وتفرحي يا بنت أدون وتوكنك عوص عليك أيضا تضر الشخص تذكرني و تتعرمني قد تم اسمك اسم يا بنت في لا يعيدي أسبيتي فيعاقد اسمك يا بنت أدون ويوعلن خطايات الاسخ الخام اذكر يا رب ماذا صار لنا اشرف وانزر إلى عارنا قد صار ميراثنا للغربات بيوتنا للأجانب صرنا ايتام بلا اب امهاتنا كارامل شربنا ماءنا بالفضه حطبنا بالثمن يأتي على اعماقنا مضطهد نصعب ولا راحه لنا أعطينا اليد للمصريين والاشوريين نشبع حبنا اباؤنا اخفاء وليس بموجودين ونحن نحمل الاثامهم عبيد حكموا علينا ليس من يخلص من حيتيهم؟ لأن خصنا نأتي بخبزنا من جري سيف التريج جنودنا شردت كتمر من جري نيران الجوع أذل النساء في صحراء في مدن يهوذا الرؤساء داعيهم يعلقون ولم تعتبروا جور الشيوخ أتت الشبان للطح والصبيان عثروا تحت حطب كفت الشيوخ عن الباب والشبان ما اهل جميعهم ماذا فرح قلبنا صار راسنا نوحا سقط اثير راسنا وايضا لنا لاننا قد اخطانا من اجل هذا حزن قلبنا من اجل هذه اصلا قانوننا من اجل جلال سهاون الحرق استعال ابنائي يا فيه انت يا رب الى هذا السجن كرسيك الى دور فتور لماذا تنسان الى الابد وتتركنا طول الايام ارددني يا رب لندحن السد جدد ايامنا كالقديم